أَوْمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاس وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي فِي الظُّلُمَاتِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زمين مَا ما كانوا يعملون